والذين كفروا لهم لا رجعون لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عبعها كذلك يجري كل كفور وهم يصفرقون فينا فهم يصفرقون لا نعمل صالحا ويعلم الذي كننا نعمل اولم عنكم ما تذكر فيهنا تذكر وضاقم الذين تذمهم فما يقولون من نصي إن الله اینا مواردی